Oh يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله جميع وقاتكم بكل خير وتقبل الله طاعتكم أحييكم أجملا وأطيبا تحية وسرنا نكون معكم في هذه الحلقة من برنامج مصابيح الرسالة ضيف اللقاء هو كما كان مبين في الصوت قبل قليل هو فضيلة الشيخ القارئ ناصر بن علي القطامي حياك الله شيخ ناصر. يا مرحبا. أهلا ومرحبا. الله يحييك. حياك. حيا الله لي المشاهدين. الله, الله يحيي. أنا حيقة سعيد يعني بهذا اللقاء الأول اللي جمعني فيهك ناصر وانا والله أسعد. وبما أننا يعني بما أنني سبق ووجهت لك أكثر من مرة دعوات <تصفيق> تجيني في برامج. <تصفيق> ولكنك كنت تعتذر فأنا سانتقم في هذه الحلقة. الله يحيك شيخ ناصر. يا مرحبًا. شيخ ناصر ما شاء الله يعني سيرة ذاتية عطرة ويعني في تفاصيل كثير نبغى نتحدث عنها إن شاء الله في حلقتنا لا. لهذا اليوم. خليني أبدأ معك حيث الميلاد كان في الرياض. نعم صحيح. وطبعا العمر ما ذكرته حاولنا ندور عليه ما كانك مخفية يعني العمر تجاوزت الثلاثين ما شاء الله نعم. بدون الستين بدون الستين ما كيف يعني عرف تجر خمس وخمسين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وأيضاً لديك ولد وبنت ما شاء الله الحمد لله نعم لدي ابنه الكبرى هاتون والابن الثاني علي على الوالد الله يحفظه الله أكبر الحمد لله طيب شيخ خليني أبدأ معك في رمضان والحقيقة شيخ ناصر أنت بما أنك إمام مسجد ومرتبط بصلاة التراويح وقيام إلى آخره فالإمام يعني يختلف كثير عن الإنسان العادي من حيث الإفطار آه. الأكل التهيئة لما قبل صلاة التراويح الشيخ ناصر في هذه الأثناء وش سوي الحمد لله وصلى وسلم رسول الله الحقيقة صلي صلي. يعني لا أجد في نفسي فرقا كبيرا عن يعني كثير من الأئمة خصوصا الذين دائما يحرصون لا يكثروا الإفطار آه. خصوصا قبل الصلاة أنا بالمناسبة يعني يمكن أعتذر يضلكوا للأخوة المشاهدين يعني أيضا لز يعني للتو خرجنا من الصلاة حتى <تصفيق> صوتي متعب ولذلك تجد أن حتى الإمام وأنا منهم كثير من الأئمة لا يكثر الإفطار قبل الصلاة آه. وتجده ذاك دائما بعد الصلاة التراويح منهك ومجهد ايه ايه ايه وهذه فرصة للدعوة أيضا تدعون على عشاء إن شاء الله والله أتشرف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنا بقى بدعوك على مطعم وأنت تدفع له إذا <تصفيق> موافق إن شاء الله <تصفيق> <تصفيق> أنا لا أحرص يعني على أن أكثر من الطعام أبدأ بالتمر أبدأ بيعني بي شيء خفيف السوائل خصوصا يعني كلمة مهم جدا بعض العصيرات الخفيفة ثم أبدأ مباشرة بعصاة المغرب يعني الحساء ثم المشروبات الحارة الساخنة ولا أشربها تكون وقت أن تكون ساخنة حتى تدفى لأن الصوت مباشرة البارد جدا والحار جدا بالمناسبة يؤثر عليه فحتى يكون دافئ ومناسب ومع الوقت يبدأ الإنسان خلاص تعتاد معدته على ألا يكثر أصلاً يعني لا تقبل الإكثار من أيوة. الطعام أيوة. طبعاً حتى الحديث يبدو لي برضو يعني ما تحرص أنك ما تتكلم كثير قبله. هو بالمناسبة المتحدث أو يعني كما يسمونه محترف الصوت نعم. سواء كان قارئاً أو منشداً أو محاضراً أو حتى مدرساً أو يعني أصحاب الفن بشكل عام يفضل لهم دائما قبل أن يبدأوا يعني ما سيطرحون سواء كان صلاة أو إنشاد أو إلقاء أن لا يتحدث إطلاقا قدر الإمكان، بل أنهم يعني كثير منهم يوصي بالنوم قبل يعني قبل هذا الإلقاء أو أداء هذا الـ الـ الشيء. عجيب. حتى أن بعض المطربين يعني أسمع أنه ينام قبل الحفلة يعني سويعات آه. ليس دقائق سويعات أحياناً وهم يقولون دائما النوم خميرة الصوت النوم خميرة الصوت آه. آه. فهو لا شك لو استطاع الإنسان خصوصا مثل القيام قبل صلاة القيام أن ينام ولو شيئا يسيرا يعني أحيانا أصدق يعني أكون مشغول فلا أستطيع أن أنام م. فأحرص أن أغفو ولو خمس دقائق أجد أثرها على الصوت آه آه. نعم. طيب الشيخ ناصر أنت في حال أنك ما صليت في مسجدك في الجامعة اللي تصلي فيه وين تحرصت تروح؟ كما حصل لي قبل عامين كنت يعني لم أكن إماما وصليت خارج المملكة لكن في الأيام الأولى صليت بعض الليالي في الرياض آه. الليلة الأولى أو ليلة الثانية أظن يعني حصل لي ما كنت أتمناه منذ سنوات <تصفيق> سبحان الله كان الشيخ محمد أيوب جاي للرياض يعالج أو عنده موعد في المستشفى فطلب منها أحد الإخوان أن يأم بمسجد ثلاثة ليالي فصليت كل تلك الليالي الثلاثة معه والله يحفظه وكانت أمني يعني أن أصلي خلفه صلاة التراويح لأن تعرف أنه منقطع يعني أو أنه يصلي أحيانا في رمضان بعض الليالي في المسجد في, في المدينة يصلي نبع عنه ابنه كما سمعت آمين آمين وبعض الليالي صليتها خلف الشيخ خالد الجليل يعني ممكن مثلا أحيانا أيضا شيخ عادل كلباني أنا ما صليت خلفه تلك السنوات لكن لو وجدت فرصة أيضا صليت خلفه آه آه جيد شرائك نبدأ يا شيخ بمرحلة يعني بداياتك في الإمامة وأنت في ثاني متوسط كنت يعني أول مرة أم المسلين في, هذه في في تلك الفترة صح. حدثنا حدثني عن هذه الإمامة الأولى لك والحقيقة هي فيها من الطرافة واللطافة شيء الكثير جيد أنا كنت أدعو الناس تدعو في السجود أن الله يغفر ذنوبها وأن يرفع درجاتها وأنا أدعو أن يغيب الإمام فكان مؤذننا رحمه الله مؤذن المسجد كبير سن وكان يؤذنه جالس على الأرض وما شاء الله من قوة صوته تصل يعني مكبرات وتنتشر في الحي فكان له طريقة في إقامة الصلاة كان ابنه هو الإمام فيأتيه من الخلف ويعني يغمزه من من ظهره نعم يغمز ظهره من الخلف تذكر هذه الصورة يا شيخ ناصر نعم أذكرها وتذكر إم كنت تمر حولها صحيح وش كنت تقول <تصفيق> والله يا أخي ما أدري أنت متسألون أسألة غريبة أنا ما أدري تستخدمون سحراً نعم. <تصفيق> هذه صورة للجامع يعني القاضي الشيخ محمد بن سلم القاضي رحمه الله هذا طبعا في الرياضي حي التعاون كنت حينها لم أكن في هذا الحي كنت في جنوب الرياض وزرت أحد الإخوة قريب من الحي فأخبرني هذا مسجد الآن يعني ما زال يبنى, يبنى, يبنى. فكنت أقول يعني هنيئا لمن سيأم هذا المسجد هنيئا له والعجيب أن صاحب يعني كان بجواري يقول يعني تخيل تخيل أنك تأم هذا المسجد يقول تخيل أنك تنسى <تمسك> هذا المسجد فهو مستبعد هذا الأمر جدا أذكر دخلنا إلى المسجد ووجدنا يبدو لي المقاول أو المشرف وكنت وقتها في المرحلة أظن بداية الثانوي فا صغار ويعني وشباب فكنا نسأله يعني هل وجدتم إمام للمسجد يعني هل حصلت إمام للمسجد فكان يقول خلاص أصلا انتهينا المسجد من زمان وبعد ما جيت للمسجد أسأله قلت بالله عليكم هل كنتم في ذاك الوقت عندكم إمام قال والله ما في إمام بس شفناكم صغار وقلنا يعني وش أنتم هذا المكان من تبكفوا لهالمسجد هذا المسجد اللي أنت الآن إمامة؟ أنا إمام أنا إمامه من 9 سنوات أو 8 سنوات ما شاء الله نعود للقصة كأول إماما شيخ ناصر فأقول كان المؤذن كبير سن ويجلس على الأرض فابنه هو الإمام وينغمزه من الخلف فانتهزت فرصة تأخر الإمام تلك الليلة وكنت أنا بجوار المؤذن لا يعني بإمكاني أن أقول له أقم لكن اللي علمي أنه لن يستجيب يعني لن يعرف أني صغير وأحد أبناء الحي فشوف يعني اللكاعة وشوفوا المراوضة رجعت للصف الثاني ثم غمزته من الخلف. أقام مباشرة الله أكبر الله أكبر طبعا هو لما أنهى الإقامة التفت مين يسار ما وجد ابنه هو الإمام طبيعت الحال ما فيلا كبار سن فأنا تقدمت مباشرة أذكر أول صلاة لا أذكر ماذا قرأت فيها لكن أذكر جيدا أني كنت قلت فيها الشيخ سعود الشريم أذكرها جيدا كانت صناة عشاء وكنت يعني لا أقول مرتبكا جدا لأنه مسد حي لكني كنت أحاول أظهر التجلد يعني أني واثق كذا أنا لا أدعي أني يعني ليس لدي رهبة او كذا لكنني منذ الصغر كان الوالد يقول لي أنت فيك جرأة زايدة لازم تكبحها شوي يعني ولذلك كنت دائما أحاول أني أقرب بالإذاعة المدرسية وأحاول أني يعني مثل ما أخبرتك حتى أني يعني أنا لا أدعو لي مثل هذا بس كنت من من حبي للإمام والمساجد أحاول أن أغيب عن المدرسة حتى وأذن الظهر تعرف الظهر المؤذنين غالبا يكون في أعمالهم لدرجة أني يعني كنت أنعاقب من المدرسة بسوي هذا الشيء فهذه الحقيقة هي قصة البداية بعدين صرت أتنقل ناصر يعني بين مساجد الصغيرة ومحطات الوقود بس بس حتى تصلي فيها بالضبط بعد هذه المرحلة حاول طبعاً أن يعني تولى إمامة مسجد لكن لعدم وجود سيارة لصغر السن يعني تلاحظ ثاني متوسط يعني مرحلة مرحلة قبل الكفاءة نعم. كما يسمى الإعدادية يعني. فعدم وجود يعني وسيلة تنقل عدم وجود أيضاً تقبل من الناس أن يأم بهم صغير سن فكنت تلك الفترة يعني إما أن أصلي يعني نائباً لأحد أو كذا لكن الإمامة الرسمية الحقيقة بدأت في مسجد وأنا ما أسمي مسجد وكان مصلى أو غرفة ملحقة بسكن عمال في محطة وقود يعني محطة بزينة، فيبدو لي أن الأمانة اشترطت على محطات الوقود إيجاد مصلى فوجدتها فرصة ووضعنا المكبرات الصوت وفرشنا المسجد ويعني كان المسجد يكتظ يعني يصل يمكن إلى حدود ماشا 15 ماشا وكان ماشا كبيراً يعني ذاك الوقت عندي. لأن غرفة صغيرة والناس ما تتجاوز 15 واحد. ما شاء الله. لكن منها الحقيقة طلقت منها يعني تمرنت على بعض يعني الأداء الصوتي وغير ذلك والحفظ والمراجعة. ومثله أيضا مسجد آخر إلى أن سهل الله يعني إمام مسجد يعني عشاء رسمي ما شاء الله. رحلتك مع القرآن كيف أو متحفظ القرآن طيب تقريبا أنت عمر كم كم استغرقت في حفظ القرآن؟ راشخ سمايل أنا لم أحفظ القرآن بالشكل يعني المطلوب بالطريقة التقليدية المعروفة كنت يعني مذبذبا في الحفظ أول مرحلة دراسية لي في الأولى ابتدائية دخلني الوالد حفظه الله للمدرسة تحفظ القرآن أيوة. لم أستمر لأنها كنت كسول كنت يعني وأنا ما أدعني بعد كسول لأنه أي صغير سن لما يجد فيه يعني المدرسة هو أصلا يعني يحاول أن يتمنع من الحضور فما بالك إذا كان في مقرر يومي للحفظ والمراجعة فيبدو لي إني ضغطت على الأهل يعني أنا ما أريد أستمر في هذا فيعني استجابوا وإلا يعني لو قدر الله ومضيت لكنت ختمت يمكن في يعني مرحلة ابتدائية لأن مدارس تحفيظ الرسمية في المملكة يختمو فيها مدارس تحفيظ القرآن يختمون فيها في غالبا في الابتدائية أو أظن في الثالث المتوسق فبعد المرحلة طلعت من أولى ابتدائي ودرست في مدارس التعليم العام ثم توقف الحفاظ وهنا بدأت الإشكالية أن لسان يأتي مثل الرسائل السلبي أنه لا يستطيع أو ليس بإمكان يحفظ وأنه صنع فشل خرج المدرسة التحفية نعم. والأمر ليس كذلك هو مجرد مواصلة استمرار دعم الوالد دعم الوالدة الدعاء لابنهما الترغيب، الترهيب أحيانا يعني جعل الإبن مثلا يختلط بأبناء حفظة أو مميزين ما استطاع في مدرسة تعليم عام يأخي أدخلوا في مثلا تحفيظ قرآن مسائي مثلا شفت الابن والله عنده مشكلة في الذهاب وحيانا تفلت أحضر له مدرسا مرتين في الأسبوع مم. أنا أدعو شيخ دائما أن لا أركز على موضوع الحفظ فقط أنا أدعو إلى تبني منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. وهو تبني الفهم والمدارسة والعلم بما يقرأ الإنسان ونبي الله صلى الله عليه وسلم يعني بالمنهج وصحابة الكرام كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم الله والعمل. قال الله فتعلمنا العلم والعمل جميعا. الله. لما ترب الإنسان على معاني القرآن على أخلاق القرآن يعني يكون هذا هدف رئيس. هدف الحفظ أيضا هدف عظيم وسامي لكن لا لا يكون هو الأول. جيد. البكالوريوس دراسات إسلامية. بالضبط. درست البكالوريوس دراسات إسلامية ثم عدت دراسة البكالوريوس في الشريعة. طبعا هذا جامعة القاضي اللي الآن أنت إمامه ناصر. نعم. وهو ذا ما شاء الله المصلين. ما شاء الله عدد كبير غير طبعا اللي في المسجد. ما شاء الله. الحمد لله. والماجستير أيضا كانت في القرآن. أنا الآن أدرس مرحلة الماجستير في الدراسات القرآنية أه. في الجامعة الإسلامية وأيضا والله الحمد قطعت فيها شوطا كبيرا ستكون الرسالة بإذن الله في موضوع التدبر نحن إلى الآن لم, يعني لم أختار عنوان الرسالة لكن في هذا الباب إن شاء الله جميل وما يتعلق بالإجازات كأن قرأت لك تقريبا أربع أو خمس إجازات تقريبا يعني أنا بدأت في البداية بالحرص على بعض الإجازات أجزت بحفص وشعبة وقالون ثم رأيت أن موضوع الإجازات باب لا ينتهي يعني تتبع الإجازات هو أمر يعني محمود وحسن يعني من أجيز يعني فإنه لا شك هو مثابة الشهادة ومثابة يعني ما يحفظ يعني ثقة الإنسان بنفسه، نعم. وأيضاً لو أراد أن يقرأ يعني يكون معه ذلك السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> آه لكن آه إذا يعني فتح الإنسان على نفسه باب الإجازات، باب القراءات هذا باب عظيم محمود وفيه من الخير العظيم وهو باب متعلق بكتاب الله، آه لكن آه يعني التعلق بالقرآن أو الخدمة القرآن باب عظيم أو أبواب عظيمة. التدبر الحفظ التعليم المدارسة طباعة المصحاف نشر ترجمة تفسير القرآن أبواب القراءات يعني أبواب عظيم الحقيقة صحيح. الجانب الصوتي جانب اسماع القرآن فلن يستطيع الإنسان يحوي كل هذه الأبواب فعليه أن يختار ما يجد نفسه منقادة الله، م. وإذا فتح الله لعبد بابا فليلزم، فإن ذلك نعم. يعني مما يفتحه الله أو يريد الله به بإِن شاء الله بأبدي خيراً فيه. المقطع اللي كانوا يعني في بداية الحلقة استمعنا إليه الشيخ ناصر، نعم. هو جزء هو جزء من المقطع كان تقريباً مدة عشر دقائق أو هذا. الحقيقة يعني ما شاء الله اليوم أنا حنا نشوف جاهزاً نحطه في الحلقة. عدد المشاهدين له أو يعني لهذا المقطع قرابة سبع مليون ونص كانت سورة القيامة فما شاء الله عدد كبير اللي شاهدوا هذا المقطع وهذا شيء جميل الحقيقة خلينا ننتقل أيضا إلى محور آخر الشيخ ناصر في لك مقطع أيضا فيديو مع رجل ألماني وأنت الله يسامحك لعبت عليه <تصفيق> نبغى نشوف المقطع وأنت يعني كيف الطريقة اللي سويتها معه وكيف كان يعني كيف أظهرت له ولغيره يعني أثر القرآن بس لعبت عليه لعب محمود لعب محمود أكيد <تصفيق> <تصفيق> خلونا نشوف مع بعض <تصفيق> ولما بقي في قلبك سوى حب الله ولا ولأذعنت للواحد الأحد جل في العناة Now yeah, I registered a feeling like when I was younger and sitting in the church, listening to the priest. That was the feeling I just said. He said that والأولى الكلام الأول حسيت أنه كلام لاهن الثاني وبشعرت أنها لغة مرجعية دينية يعني خلفية دينية وكأنها لا علاقة بالدين نعم فعندقا. طيب سأبدأ التغربة الثانية عده وانسير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءتني آية لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله طبعا هذا المقطع شيخ هو مقطع طويل لكنه يعني بشوف تكملته لأنه هو أنت كان عندك ثلاث تجارب حتى معه نعم no. فقال عادي كلام عادي كلام عادي لما قرأت القرآن عليه كان الوضع مختلف بيشوفها ما بعد في خلاح مختلف على الشيء الشعر يعني الشعور دي لي لما كنت في الكنيسة لكن هذا يقول لا مشني أكثر يقول يختلف على المسجين الثالث أكبر عن الأول غير أنا أشعر كان الثالث غير الأول غير الثاني أكبر لي لكن الثالث فيه معاني يقول <سؤال> <سؤال> تلامس <مشتني> غير <الثاني> حتى والثاني لكن <مشتني> <حنا> هو أكثر، أكثر <صحيح> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> حياكم الله هذا يا شيخ ناصر مقطع كان رجل ألماني أنت تكلمت معه كلام عادي صحيح تكلمت معه كلام ملحن وقرأت عليه القرآن فكان يعني قراءتك القرآن عليه لامس شعوره وجد أن الوجدان عنده اختلف وتغير وهذا أثر القرآن عليه حدثنا بالله عن هذا المقطع يا شيخ ناصر طبعا هذا المقطع الله يحفظك ومن يرانا دعيتنا مرة إلى أحد المحاضرات في أظن الخبر وكانت المحاضرة بعنوان كيف نعيش مع القرآن أو من هذا القبيل. ف يعني أردت الحقيقة أن يعني نضرب مثلاً واقعياً نحن الكثير من, من نتحدث في أمور نظرية ثم إذا جا التطبيقي العملي أحياناً حتى المتحدث يجد في نفسه قصوراً في معايشة ما يقول. نعم. فاستشرت من حولي قالوا لماذا لا نطبق تجربة الشيخ محمد العريفي. طبق هذه التجربة مع كثير من الألمان بعض الأمريكان وقبل الشيخ العريفي أيضا طبقها أحد الدعاة الكويتيون أنا نسيت اسمه الآن وأخرج في ذلك كتاب اسمه أثر القرآن أو تلاوت القرآن على الغرب والأمريكان فحاولت أن أبحث عن هذه المقاطع المؤثرة سواء للشيخ العريفي أو لغيره فما وجدت وجدت أن الشيخ ذكرها يعني فقط لكنه لم يصورها فقلت نستعين بالله ونصورها جيد بعد الفاصل نريد أن نأخذ القصة إذا تكرمت <تصفيق> علي شغناصر كونوا معنا بعد هذا الفاصل أهلاً ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى حياك الله الشيخ ناصر يا مرحبا. يا أهلاً وسهلاً أنا آسف في الحقيقة قطعناك رحنا الفاصل أنا ما أحب أقطع الحديث عن الضيف مازل. لكن لما يكون يعني في مثلاً فاصل ضروري إلا لازم نطلع وكأنه مضطر فأعذرني لا لا معذر الله نحن في قصة الألمانية أنك قررت أنك نعم فقلت لماذا لا نحاول نأتي بنماذج عملية واقعية للتعايش مع القرآن بعد أن دعيت لت فأخذنا مقاطع لطفل كيني كان يقرأ لاحظ في مسابقة في مسابقة دبي للقرآن الكريم ويمكن مقطع يعرفه الكثير في اليوتيوب اللي جرب المسابقات دائما يكون مشحون يهتم بالتجويد يعني يخشى من الخطأ في الآية العجيب أن هذا يعني اجتمعت عليه هذه الأمور وأضيف على ذلك أنه لا يفقه العربية سبحان الله هذا الكيني وكانت عيناه يعني تدمعان وهو يقرأ القرآن وسبحان الله تأثر الجميع من قراءته يعني وهذا يدلك على أن الق القرآن يخاطب القلب سبحان الله يلا أخذ هذا المقطع مقطع آخر يعني الشيخ أسعد الدوسي كان مقطع مؤثر لسورة الفجر كان الأطفال يبكون فيه مقطع آخر للشيخ عبدالله بصفر أيضا في تركستان أو خارج يعني في تلك البلاد بعد أن خرج الشيوعية وهزموا ذهب فقط ليقرأ القرآن على الناس وكانوا الكبار السن يختبئون في الجحور ويعني كانوا الاتحاد السوفيتي يحاول أن يطعم الأبناء الصغار ويعطيهم الأموال مقابل أن يبلغوا عن والديهم إذا رأوهم يصلون فلما سقط الاتحاد السوفيتي والشيوعية وخرجوا للنور للنور الإيمان كأنهم لأول مرة يسمعوا هذا القرآن وهم حديث عهد بإسلام. طيب نحن نريد المقطع الآن أثر القرآن على على الغرب. نعم. ما وجدنا التجربة التي قام بها الشيخ العريفي استعنت بالله صورتها في مكتب دعوة الجاليات بالبطحة بالرياض ومن هنا أيضا فرصة لشكر الشيخ نوح القرين على جهوده هو إخوانه العظيمة يعني في اليوم أربعين خمسين واحد يسلم ما شاء الله أي والله ما شاء الله. رتبوا لي مع شخص. بريطاني من أصول هندية للمقابلة. العجيب سبحان الله شوف التوفيق أن هذا الرجل يعني صورنا معه اللقاء ولم يناسب وكان لقاء باردا ولم يتأثر لأنه أسلم الحقيقة. وقال أنا أصلا كنت يعني من فترة أقرأ القرآن يعني ما هو ما هو الشيء اللي كنا نريده أثر القرآن حقيقة على شخص لم يسمع القرآن من قبل. هذا الألماني طبعا رئيس شركة أبانا اللي هي الصرافات النقود الرجل مار في البطحة وشاف الخيمة هم عندهم خيمة فيها صوتيات فيها مرئيات عن الإسلام توقف ويقهون وقهو شاي وكذا فقلت له ممكن نجري معك اللقاء قال ما عندي مانع فحجرينا اللقاء والحقيقة يعني تفاجأنا أنا قمت معه بثلاث تجارب التجربة الأولى سريعاً قلت له كلاما وعظيا يعني نصحته للدخول في الإسلام بكلام نصي يعني بدون ترتيل قلت له اتق الله وأسلم فإن الإسلام ك... نعم. التجربة تسألته طبعا قال أنا أشعر أن هذا كلام له مرجعية دينية نعم. لم يتأثر لم يعني الأمر الثاني أو تجربة الثانية قلت له نفس الكلام ملحن مرتلًا نعم. يعني أسلم فإن الله جل وعلا هكذا قال يعني أشعر أنه ذكرني بيام الكنيسة واضح أنه كلام له يعني مرجعية دينية وكذا التجربة الثالثة كانت بقراءة آيات من سورة الأنعم عليه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منا كذلك زينا للكاثرين ما كانوا يعملون سبحان الله العظيم لو يعني المقطع موجود في موقعي وايضا في قناتي على اليوتيوب وأظنه موجود في اليوتيوب نعم <تابع> أم... متوفر لو لاحظتم من نهاية المقطع أسند ظهره للكرسي أغمض عينيه بدأ يتنفس بصعوبة <تابع> احمر وجهه وبدأ مح... يعني يحاول أن يركز انتهت التلاوة سألت المترجم سأله عن شعوري قال الأول وهذا التجربة الثالثة وهذا الكلام يختلف تماما عن التجربة الأولى والثانية الكلام الأول يعني أشعر أنه له مرجعية دينية لكن ليس مثل هذا الكلام هذا الكلام يخالط وجداني أو كما قال, قال أشعر أنه يهزني من الداخل طبعا هذا ليس بقوة القار ولا جمال صوت لا لا لا إطلاقا بعض الله. الناس رأيته قد علق على المقطع قال لا الشيخ والله قرأ بصوت جميل فقط في القرآن لا لا لا إطلاقا أنا حاولت أني أقرأ نفس الترتيل إلى حد ما هذا المقطع لم يصطنع فيه أي شيء يعني لم نحاول أن منتج يعني شيء أن ندخل عليه نزل بالشكل أو رتبناه قبل منها حاول تبكي أو كذا ولذلك آه راسلوني كثير من الأخوات والإخوان ممن من من يدرسون خارج قالوا طبقنا نفس التجربة ووجدنا نفس الأثر. سبحان الله. نعم. سبحان الله. وطالب الكثير حقيقة بالترجمة والمقطع الذي عرض عرضتموه يعني يبدوا لي أحد الإخوان تطوع أو الأخوات وترجمةجزاهم الله خيرا. الله ينفع بكم الشيخ أسير. عفوا الشيخ ناصر أنا أطالع في صورة الشيخ ياسر الدوسري قدامي بتطلع معنا بعد الشيخ عينان في <تصفيق> رأسي ان شاء الله أنت يا ما شاء الله شيخ ناصر خليني أسألك الله يحفظك أيضا عن الإصدارات أنت لديك بعض الإصدارات نعم. سواء كانت أشريطة وهذه راح نجيها لكن في إصدارات آه كتب آه وعندي جزء منها ودينا نتحدث عن إصداراتكم الشيخ يعني هذه عمون إصدارات ليست تأريفا وليست لا مجرد جمع نعم الكتاب الأول اللي الذي يلي هذا, هذا. اسمه الحوار القرآني مع نعم. الشيخ صالح المغامسي الناس بحاجة للقدوات الشيخ صالح المغامسي من الله عليه بجانب التفسير وإقبال الناس على هذا الباب ونعتبره مجدد انا أعتبره نعم. خليفة للشيخ الشعراوي رحمه الله نعم. كثير من علمائنا ودعاتنا ممن من الله عليهم يعني طرح تفسير القرآن ويعني القائه في دروس وما إلى ذلك أو محاضرات لكن الله عز وجل قد يوفق بعض عباده اللي يعني جودة الأسلوب لجمال العبارة يعني نحسن الظن فيهم شيء بينهم وبين الله عز وجل في السر كذلك أيضا ربط الآيات وتفسير الآيات بالواقع العملي يعني نعم. ربطه بالواقع وهذا الذي كان يتميز فيه الشيخ الشعراوي، هذا اللي يتميز فيه الشيخ السعدي في تفسير أنه يربط الآية، يعني يجعلك يجعلك تحيا مع الآية، صحيح. ما يفسر الآية تفسيرا نظريا أو لغويا أو يعني حديثيا فقط، إنما يجعلك تعيش مع الآية، وهذا ما يسمى بفقه الآية أو مم. أسرار الآية. ف يعني كان الحقيقة الخطوة الأساس الفكرة أن يكون هذا الكتاب مع سماحة الوالد الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه, الله. رحمة الله تأخرت في عرضه عليه. سافر مريض رحمه الله فلم يسعفنا الوقت وجدنا بدلة كثر لكن كان الشيخ صالح هو المرشح الكتاب طبعا يحوي قسمين ترجمة شخصية للشيخ حياته مع القرآن كيف نشأ كيف أم كيف يعني تعلم القرآن والجزء الثاني جزء مهم وهو فتاوى وأحكام تتعلق بالقرآن في تفسير في التدبر في الحفظ في يعني أحكام الطهارة فيما يتعلق بالمصحف وغير ذلك جيد هذا الكتاب الأول وفي كتاب أخير هو من ضمن ليس من ضمن هذه الكتب اللي معنا وهو نعم. هو الكتاب الأكبر هذا اسمه كشف المعاني في المتشابه المثاني هو تحقيق لكتاب عظيم ل بدر الدين بن جماعة في لطائف متشابه القرآن آه آه يعني يأتيك مثلا فأخذتهم الصيحة مصبحين وبعد قال أخذتهم الصيحة مشريقين نعم. ما الفرق بين هذا لماذا عبر هنا بمصبحين وعبر هناك بمشرقين غيرها كثير من الآيات كتاب حقيقة جميل الحقيقة أنه طبع قبل هذه المرة لكن كان فيه سقط ما يقارب التسعين مسألة. مم. قابلته على مخطوطة في من مكتبة المسجد النبوي وطبع الآملا الحمد وهو يحوي أكثر من ستمئة مسألة في لطائف متشابه القرآن. والكتيب الصغير صغير الحجم وعظيم مم. القدر هذا اسمه الأربعون القرآنية على غرار الأربعون النبوي. جمعت فيه أربعون حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله, وسلم صلى الله عليه وسلم في التدبر في الحفظ في شرف حامل القرآن في فضل الأخذ بالقرآن في فضل تحسين الصوت أربعون حديثا تناسب للدور النسائية طلاب الحلقات التحفيظ هدفها الأساس التأسي بحبيب بالحبيب عليه الصلاة والسلام عليه وان يجعل إنسان قدوة في حفظه وان يعني يتخلق بأخلاق القرآن إن شاء الله هو والحوار القرآني ايضا هذا هو نفسه عرضنا. وهذا قطاف الافانين قطاف الافانين هو ليس من اصداري هو من اصدار مجموعة ايات ندى نادل كريديس نعم. جمعت فيه لطائف من تفسير القرآن من عدة التفاسير وهو نفيس جيد شيخ احنا نبغى ايضا نطلع فاصل وبنستمع الى مقطع لك قديم جدا بس بعد الفاصل فشوف ان شاء الله كلما بعد هذا الفاصل فيلذ ساكنها بعيش ويعلم أن مسكنه القبور ويعلم أن مسكنه القبور ويعلم أن مسكنه القبور فسلام سلام ياكم الله تعرف صاحب المقطع هذا؟ الله سمعته من قبل نعم اسمه ناصر بن علي القطامي ترى في تشابه اسمه على فكرة بس الصوت ما يوحي يعني الصوت قديم جدا الصوت قديم ولكنه جميل الحقيقة وأنت يبدو لي يعني تعت تماما عن أو أو هالتجربة فقط ولا ما لك غيرها؟ هو أنا لم أبتعد أنا قصتك لم أبدأ أصلا لم تبدأ هذا المقطع سجل في إصدار مشاركة قبل أن أكون إماماً آه. وقبل أن أكون إماماً يعني رسمياً للمساجد لأحد المساجد, المساجد. وهو يبدو لي شريط وعظي قديم قبل يمكن يعني 14 سنة طلبوا مني مشاركة ولذلك حتى لا اسمي لم يخرج في الشريط وعموماً مشاركة القارئ أو من من الله عليه وهبها يعني صوتاً حسناً برأيي لا مانع يعني, يعني يشارك في مثل هذه الأمور أحيانا دون الخروج عن يعني المسار الأساسي الصعيب يعني حتى لا يقال فلان خلاص ما يندري نحن إسماعيل قارئ ولا منشد ولا يعني اه. داعية لابد يكون المسار واضح لو شارك في بعض الأمور مثلا الشيخ سعد البريك مثلا لديه بعض المنظومات أو مثلا اه. النونيات لكنك أقول لك هل الشيخ سعد منشد مثلا لا. تقولي لا والله اه. بس هذه يشارك في محاضرة اه. عندك مثلاً أذكر الشيخ عبد الواحد المغربي أن الله عليه مثلاً بهذا الصوت الجميل في أداء المنظومات أو غيرها فلا مانع نحن أصلاً لدينا جوال آيات اللي تطلقه مجموعة آيات هو جوال لمشتركة صالة سعودية ياتيك في يومياً آيات أحاديث ومن ضمنها أصلاً حداء لبعض الأبيات المنظومات العلمية القرآنية وهذا الأمر حقيقة واسع يعني أيضاً لا نضيق يعني نحجر واسعاً الأمر ليس فيه نص شرعي وليس فيه يعني منهج نبوي إذا كان الإنسان محافظ على هذا الإطار العظيم في جانب مثل منظومات الوعظ بالشعر الشعر الحسن الكلام الطيب فله ذلك ونحن نرى أن الشيخ مشارع فاسن نفع الله به في هذا الباب ولو خالفه هو البعض يعني إذا كان الإنسان وفق الله لباب القرآن ونشر القرآن وكذلك يعني أراد أن مثلًا ينهج منهج إصدار المنظومات العلمية بعض الأناشيد المحافظة ما المانع نعم يعني أنا قد لا يناسبني هذا الشيء لكني يجب يجب وجوبا أني لا أمنع الآخرين أو ألزمهم برأيي طيب ما ودك تسمعنا شيء بس مثل هذا لا <تصفيق> كذا نشيد أنت السيارة أحيانا يعني والله لا أحفظ رناشيد صدقا يعني لا هي. أحفظ رناشيد حتى أحيانا بنتي يعني لما تكون مضايقة أو شيء في السيارة تطلب مني بعض الأشياء ما شغلها شريط طرعا <تصفيق> طيب في لك أيضا يا شيخ ناصر عدد كبير ما شاء الله من المشاركات الإعلامية سواء كانت تلفزيون أو كانت إذاعة أو كانت صحافة وين وجدت نفسك في هذه الثلاث وشوف هذه صورة لك مع الشيخ ياسر الدوسري هذه الله يحفظك كانت وقت تدشين الموقع الرسمي موقع الشيخ ياسر وموقعي في مجموعة آيات نعم وهذا الأستاذ تركي الجابر كان هو المبرمج للموقع شركته التي يرأسها كانت هي المبرمجة للموقع على موضوع يعني لما ذكرت لموضوع الإعلام أنا بالحقيقة مقل وهذا لهدف أه أنا برأيي أن الإنسان إذا وفقه الله لصوت حسن وقراءة جيدة كما يقول الناس عنه فهو الآن متواجد في الإعلام أكثر ممن يخرج هوميا أنا شخص سماعي لو تخرج هوميا في لقاء أو برنامج القارئ, القارئ القرآن لا يخرج هوميا يخرج كل لحظة لا. هو موجود في الإعلام الشيخ لـ لـ لـ لـ بعض المعاصرين من أمة الحرم مثلا أو من أئمة المساجد أو من المقرئين في العالم ربما لا تسمع لهم أحيانا يعني ذكرا إلا في أوقات متفاوتة لا. خصوصا ليس لهم مشاركات إعلامية أو تلاوات طيب الشيخ الحصري المنشاوي عبد الباسط رحمه الله علي جابر وأمثالهم ليسوا معك يوميا والله كل لحظة حتى أن البعض لما تسأله تقول الشيخ مثلا علي جابر رحمه الله يقول صحيح مات؟ لما تسألوا مثلا عن المنشاوي يقول متى ماتوا أصلا مم. مم. لأنهم أحياء بهذا العلم أيوة. وأعظم العلم وأشرف العلوم هو كتاب الله جل وعلا طيب لو أراد الإنسان يشارك مشاركات عامة يعني أنا أشارك مثلا كل رمضان في برنامج مم. في إحدى القنوات أشارك في الرسالة أحيانا برنامج فصلي برنامج سنوي لقاءات مثل هذا اللقاء يعني أنا لم أخرج في لقاء مباشر إلا العام الماضي مم. في رمضان مم. الماضي أقصد كلقاء جي. خرجنا قبل أيام في آيات بس لتجشين برامج رمضان شيخ, ياس... شيخ ناصر عفوا بقى عندي ثلاث دقائق وعندي محاور تخيل يعني كل دقيقة لازم يعني أنت بالخيار وأنا <تصفيق> لا في أنا حقيقة أبغى أتكلم عن سفراتك الكثيرة لإمامة المساجد في دول الخليج والعالم بشكل عام <تصفيق> أنت يمكن يعني توجه لك كثير من الدعوات في هذا الجانب توجه لي ولي غيري لكني أنا لم أأم إلا خلال توقفي عن الإمامة في الرياض إيه. لما إيه. كنت متوقفا أميت في الخارج بدعوات من وزارات الشؤون الإسلامية في تلك الدول إيه. إيه. والآن ما عندك يعني تجيك دعوات بس ما عندك دعوات وأتتنا دعوة هذه السنة وحصل لي ترتيب مع وزارة الشؤون الإسلامية أنا أطلب من الجهة التي تدعو لزيارتها أن تنسق مع وزارة بحكم ارتباطي بالمسجد. نعم. ثم بعد ذلك يرتبوا مع بعض. في شيء الحقيقة أيضا لفت انتباهي وعجبني الحقيقة منكم يا شيخ، نعم. وهو أن يعني ملتقى أن سويت تقريبا وشرفت عليه ملتقى صلاتي نجاتي واستقطبت عددا من الأشخاص اللي يعتبرون في المجتمع كقدوات للشباب للجيل للمراهقين وجبتهم على هذا الجانب وأثر في الناس. يعني هذا الآن مثلا الكابتن ياسر القحطاني أيضا فيه الكابتن نواف التمياط أيضا الكابتن محمد الشلهوب بالله حدثني يا شيخ ناصر عن هذه التجربة وكيف كان أثرها هذا ملتقى أقيم عن الصلاة في جامع القاضي في الرياض قبل أظن خمس سنوات اسمه صلاتي نجاتي الفكرة أنه عبارة عن محاضرات ملتقيات دورات تدريبية في فن الاستيقاظ لصلاة الفجر محاضرات نسائية ملصقات حقائب في آخر يوم تم دعوة بعض الزملاء الرياضيين لزيارة الملتقى لأنهم شريحة يعني شريحة الشباب وأكثر نعم. الآن نسبة الـ الـ يعني الـ الـ الـ الـ الـ كآخر إحصائية في المملكة وفي كثير من دول العالم العربي لا. نسبة الشباب تفوق يعني النسبة العظمى والشباب اليوم حتى كثير من غير الشباب يعني اهتماماته رياضية اه البعض يفهم أنك الآن تدعو إلى يعني الاهتمام بالكرة وما شابه ذلك لا نحن لا ندعو للاهتمام بها وأن تكون هي ديدا للإنسان وما يشغله كلا المقصود أنها هؤلاء مؤثرون شيء أم أبينا صحيح. أدخل إلى بيوت حتى الدعات بعض العلماء أبناؤهم ممن يحبون الرياضي يعني يعدون أولئك نجوماً مهما يعني لا فالمقصود أن تم دعوتهم والحقيقة تحدثوا وسجل الإعلام والصحف كلماتهم عن أهمية الصلاة وأنهم إذا أرادوا أن يفوزوا حقيقة في المباراة أحيانا لا يفوتوا الصلاة جماعة آه آه الدعاء اكتشفنا من بعضهم يعني محب للقرآن وكذا فوالله كانت أثر كلماتهم على الشباب أعظم من كلمات الدعاة الله. بعض الدعاة فكانت حقيقة تجربة جيدة نحن الأمية طبعا يصطلع المسجد في الملتقى في مصاحب للم... والله أنا الحقيقة يعني مثل هذه التجارب أنا وأيدها كثير والله شيخ ناصر وأتمنى الحقيقة أنها تنتشر فعليا لأن هؤلاء مثل ما تفضلت هم قدوات ويؤثرون في الناس في الشباب في المراهقين الكلمة منهم لها أثر عليهم صحيح. وإحنا نلاحظ يعني حتى يستغلون في الإعلانات التجارية وفي ناس يقول والله عشان عيونه فلان أنا بروح أشتري الشيء الفلاني. أنا أدعو أستاذ إسماعيل الإخوان الرياضي أن يعني يستعظم الأمانة التي حملوا إيه. إياها صحيح هو يتوقع في نفسه أنه مجرد لاعب رياضي يعني يرمي بالسرى ويلحقه لا صح المقصود أن هذا بحفاظه على الصلاة جماعة بكلماته الطيبة لا. لا يعرف عنه سوءا هذا لقد ذات دعوة صحيح الحلقة انتهت معلأسف شيخ ناصر مالك. وأنا الحقيقة كان عندنا كثير محاور ولعل نجد فرصة انك تشرفنا في حلقة ثانية. الله يكرم. بإذن الله ونسعد فيك والله. الله يسعدك. شكرا. أنا سعدت بلقائك. الله يحفظكم. و... الشكر موصول لكم يا ولقاء ولا في الغد بإذن الله تعالى ضيفي هو يمكن المصباح الأكبر من مصابيح الرسالة وهو الدكتور طارق السويدان أرتقيكم في الغد بإذن الله تعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.